موقع رياض القرآن يقدم, يقدم عذرا أيها الغافلون عذرا فأنا أعرف أنكم لا تعرفون هذه اللغة وربما لم تسمعوا بكلماتها فهي غريبة على قواميسكم لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها وكما قال أبو سليمان الداراني لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم إنها جنة الدنيا آه لو ذقتم حلاوتها وشعرتم بلذتها سعادة لا تنتهي ولذة لا تنقطع تلامس أوتار القلب فتتسرب لبقية الجوارح تنسى معها التعب والنصب إنه يمر في القلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَذِيرٌ فَأَخْرَجْنَا هُم مِنَ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ وَكُلُوزٍ وَمَطَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَبْنِ إِسْرَائِيلَ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 وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له